هذه التعوات للإسم الأعظم على إختلاف الروايات من قرأها فقد قرأ الاسم الأعظم رواية آن آل سبن مالك اللهم إني أسألك لأن لك الحمد ولا إله إلا أنت المنان يا حمان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا بل جلال والإكرام ya hayr ya ve ﷺ Allahım ان نني أنك انك الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم, ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إلا رؤاهم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رواية العابق الجبل يا ذا الجلال والإكرام رواية أبو أمامة الباهلين يا رحمن الرحيم توجهت إليك لواية معاذ من جبل رضي الله عنه اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الثرى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لواية إمام طبراني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 رواية أبي التردائي وأبن عباس رضي الله عنهما ربي ربي رواية عائشة رضي الله عنها يا ربي يا ربي رواية معامية لا إله إلا الله والله